خير مما كسر وألهى وإنما تعدون نآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد فقد كان رمضان سوقا منصوبة للعاملين يحصلون فيها من القربات والأجور الوافرات ما ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر وليت شعري من المقبول فنهنيه ومن المحروم فنعزيه كم هي كئيبة مظلمة حياة بلا رمضان كم هي كئيبة مظلمة حياة بلا قرآن كم هي كئيبة مظلمة حياة بلا الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والصلوات الخمس هذه المواسم التي جعلها الله عز وجل محطات للوقود يتزود منها العبد لاخرته كم هي كئيبه مظلمه حياه بلا تجديد للتوبه ومراجعه للايمان كم هي كئيبه مظلمه حياه بلا استغفار ولا افتقار ولا دعاء للعزيز الغفار وانزال للحاجات بالبكرات والابكار بالعشي والابكار كم هي كئيبه مظلمه حياه بغير الله عز وجل الحياه بغير الله سراب سراب انما يستشعر الانسان هذه المعاني حين يرى نفسه غافلا في زمن غفله ومن رحمه الله عز وجل ان جعل لعباده هذه المواسم التي يتزودون فيها من الطاعات ويحرصون فيها على القربات حتى يتقرب الرجل إلى ربه سبحانه وتعالى ومن ثم يأتي السؤال الذي يطرح نفسه على كل واحد منا لماذا كنا نستشعر السعادة في رمضان والآن بدأ القلق وبدأ التراجع وبدأت الغفلة تدب مرة أخرى وبدأ أحدنا تتبعثر أوراقه ويتيه في اوديه الدنيا ولا حول ولا قوة إلا بالله في كل رمضان يعاهد ربه أن ينضبط ويعاهد ربه أن يخرج إلى مثل ما كان عليه من الاستقامة أو قريب من ذلك ثم يختلط عليه أمره هذا سؤال مهم جوابه في الحقيقة ظاهر ظاهر واضح واضح يتمثل في كلمتين أظهر ما يكون لكل متأمل الجواب عن هذا المعنى المهم أن الإنسان إنما هو روح وجسد كل إنسان مركب من روح وجسد فإذا غلب حاجات الروح على حاجات الجسد بمعنى أن تتحكم الآخرة في الدنيا وأن يتحكم العقل في الأهواء غلبت عليه الطبيعه الملكيه واذا عكس الامور وغلب حاجات الجسد على حاجات الروح واهمل حاجات الروح غلبت عليه الطبيعه البهيميه فالانسان لا يخلو من طبيعتين لا ثالث لهما طبيعه بهيميه وطبيعه ملكيه الطبيعه البهيميه تاتي من تغليب حاجات الجسد واهمال حاجات الروح والطبيعة الملكية تأتي من التوازن الذي تتحكم فيه حاجات الروح وتقود حاجات الجسد في رمضان لبركة الزمان والاجتماع المؤمنين على الطاعات تتغلب الطبيعة الملكية على الطبيعة البهيمية اذ الطبيعه البهيميه هي شعار الكافرين والعياذ بالله كما اخبر الله عز وجل والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام والنار مثوى لهم لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون الغافلون عن هذه المعاني تغلب عندهم الطبيعه البهيميه الطبيعه الملكيه يقدمون حاجات الجسد على حاجات الروح يستمتعون كما تستمتع البهائم والانعام وحينئذ فالنار مسوى لهم ولا حول ولا قوه الا بالله قد يكون عندهم من العلم لا يستعملونه مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفار قد يصل احدهم في العلم الى مرتبه لكن لا يعمل بها واتل عليهم النبا الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب هكذا كل من أخلد إلى الأرض واتبع هواه وغلب حاجات الجسد على حاجات الروح فإنك إن أعطيت بطنك سؤله وفرجك نال منتهى الزم اجمعا الذي يسير وراء حاجات الفرج ووراء حاجات البطن ووراء شهوات الدنيا تفتنه الأموال والزوجات والأولاد تفتنه الشهوات وتقتله الشبهات ماذا ينتظر منه عند الممات من الخاتمة ولا حول ولا قوة إلا بالله سر السعادة في رمضان أننا نجحنا باجتماعنا بفضل الله عز وجل في المساجد على الصلوات وباجتماعنا على الصيام وباجتماعنا على الصدقات وبتجديد العهد مع الله حتى حصل التوازن وحتى تحكمت حاجات الروح في الجسد ومن ثم غلبت الطبيعة الملكية تلكم التي غلبت عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على مدار السنة كلها المشكلة عندنا أننا نفعل هذا في رمضان وفقط رمضانيون ولا حول ولا قوة إلا بالله فكيف إذا مات الإنسان في غير رمضان؟ كيف إذا خرج الإنسان بهذه الشحنة من رمضان وضاعت منه بعد شهر أو شهرين أو ثلاث ثم أتاه الموت قبل أن يدركه رمضان الآخر ولا حول ولا قوة إلا بالله تلك هي الأزمة التي يعيشها كثير من المسلمين لكن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم عرفوا كيف تتحكم الطبيعة الملكية في الطبيعة البهيمية كيف لا تغفل حاجات الروح وكيف تنظم حاجات البدن باعوا واشتروا وتزوجوا وتناكحوا وتناسلوا وأخذوا من الشهوات ما أحله الله عز وجل لكن بانضباط عجيب كانت حاجات الروح هي التي تسوقهم ومن ثم رأيت الملائكة تنزل معهم في الغزوات والحروب تقاتل معهم كما في يوم بدر وحنين والخندق وغيرها بل رايت الملائكه تتنزل لقراءتهم للقران كاسيد بن حضير الذي كان يقرا سوره الكهف وجعلت الملائكه تتغشى وتنزل حتى نفرت الفرس التي كان قد ربطها قوم اعتادوا ان تصاحبهم الملائكه في حياتهم وفي ايامهم كلها ليس في رمضان فقط ولهذا هؤلاء الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ايضا تتنزل عليهم الملائكه عند احتضارهم وتكون لهم سعاده الكبرى ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا حين غلبتم الطبيعة الملكية على الطبيعة البهيمية أيضا وفي الآخرة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ما معنى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا خوف عليهم فيما يستقبلون من أمر الآخرة إذا أدخل الميت قبره وكان من المؤمنين الذين غلبوا الطبيعة الملكية على الطبيعة البهيميه تحكمت عندهم حاجات الروح في حاجات الجسد لا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمور الآخرة لا خوف عليهم في قبورهم ولا خوف عليهم في عرصات القيامة يوم يدني الرب وأحدهم منه ويقرره بنعمه سبحانه وتعالى ثم يعفو عنه ويدخله جنته ولا هم يحزنون على ما خلفوا في الدنيا لا يحزنون على التجارات والأموال لا يحزنون على الزوجات والأولاد تركوا هذا لله عز وجل وقدموا على رب كريم رحيم هذا المعنى الذي ينبغي أن نتأمله جيدا في اعقاب رمضان ما سر هذه السعادة التي عشناها في رمضان وما سر انفلاتها بمجرد انتهاء رمضان سر ذلك هو غلبة الطبيعة الملكية على الطبيعة البهيمية وكيف غلبت؟ إنما غلبت بتحقيق العبودية لله عز وجل إن العباده هي معنى هذا التغليب الذي رأيناه تحكمت العبادات في شأنك نهارك صائم وليلك قائم هكذا يكون اصحاب الجد والتشمير بحيث اذا مات احدهم يحمد في الاخره صلاته وصومه وعبادته بل كان أحدنا لا يقنع بمجرد الصلاة والصوم بل يريد أن يحسن من صلاته وأن يقترب وأن يكون فيها من أنواع الخشوع وألوان المناجاة ما يستشعر معه انشراح الصدر بالإسلام ويستشعر معه حلاوة الإيمان ويشعر فيه ببرد اليقين ولذه المناجاة نعم يصلي لكن ليس كأي صلاة يصوم ليس كأي صوم ينفرد بربه سبحانه ان هو تعالى يقرا القران ويختمه مرات ومرات يكثر من الدعاء والتضرع والافتقار يجدد إيمانه وتوبته هذا سر السعادة الذي فقدناه بمجرد أن قيل مات رمضان ولا حول ولا قوة إلا بالله نعم مات رمضان لكن رب رمضان حي دائم باق لا يموت وفي هذا أحسن العزاء والحمد لله إذا انتهى رمضان وذهب ببركاته فإن مانح هذه البركات حي لا يموت قيوم لا ينام سبحانه وتعالى ما زال يتودد لعباده في رمضان وفي غير رمضان حسبك أن في كل ليلة من ليالي العام كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من تائب فاتوب عليه هل من مستغفر فأتوب أغفر له هل من سائل فأعطيه هل من كذا هل من كذا حتى حتى يطلع الفجر قال وذلك كل ليلة ما معنى ليلة القدر التي ننشغل بها على مدار العام القدر هو الشرف والمجد والعز من أين يأتي الشرف والمجد والعز والقدر من الافتقار الى الله وانزال الحاجات بالله والتضرع لله عز وجل ترى المسلمين جميعا في هذه الليله يتحرونها بالدعاء يتحرونها بالصلاه لا ينامون ومن ثم تكون ليله قدر لهم الان عندك ليالي قدر كثيره رب ليله من الليالي في غير رمضان قبت في جوف الليل فتوضات والناس نيام لا يشعر بك أحد ولا أهلك في البيت وخرجت إلى إحدى غرف منزلك وجعلت تتضرع إلى الله عز وجل تستغفره من ذنبك تجدد إيمانك تراجع توبتك لا تزال في دعائك وسجودك أقرب ما تكون إلى الله عز وجل حتى يناديك الرب سبحانه ارفع رأسك تعطى واشفع تشفع هكذا شأن الرب رب الكريم سبحانه وتعالى ولا يضر العبد أنه مذنب فإن العبد من طبعه أن يذنب لكن الذي يضره أن يسرع الفيئة أن يرجع إلى الله عز وجل بالتوبة يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم أزنب عبد ذنبا فقال ربي أزنبت ذنبا فاغفره لي قال الله عز وجل عالم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويؤاخذ به قد غفرت لعبدي ثم مكث هذا العبد نفسه فعاود الذنب فقال ربي أزنبت زنبا فاغفره لي فقال الله عز وجل عالم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويؤاخذ به قد غفرت لعبدي ثم راجع العبد الذنب مرة أخرى أين يذهب هو يستحي من الله لكن من غير الله سبحانه وتعالى يرجع الناس إليه ومن يغفر الذنوب إلا الله راجع العبد ربه قال ربي اذنبت ذنبا فاغفره لي رضي الله منه بذلك قال علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويؤاخذ به قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء ما معنى فليفعل ما شاء أن ما دام عنده هذا الضابط انه كلما اذنب وكلما اخطا وكلما اسرف على نفسه راجع ربه بالتوبه النصوح فان الله سبحانه وتعالى يرجع اليه باحسن ما يحب هذا ربكم في رمضان وربكم في غير رمضان فاذا كسرت القلوب بفراق رمضان ولا بد اننا نستشعر هذا الانكسار فان الله عز وجل يجبر كسرنا بأنه ما زال باقيا سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ينادي على عباده صباح مساء يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني اهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من اطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي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 فلا يلومن الا نفسه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 فرأيت ربك سبحانه وتعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم والله لا يحب الفساد. ولا يرضى لعباده الكفر رب كهذا يفرح الإنسان بالانتساب إلى عبوديته رب كهذا يستشعر الإنسان اللذة كل اللذة حين ينتمي إلى عبوديته سبحانه وتعالى لا جرم أن افتخر الأنبياء جميعا بالانتساب إلى هذه الهوية وبالانتظام في هذه العبودية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 قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له إن معنى العبودية الذي أوجبه الله عز وجل على كل مكلف من الإنس والجن حينما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هو سر السعادة للعبد كلما كان العبد أكثر عبودية كلما كان أسعدا في حياته وفي آخرته ولهذا يقول العامة أسعد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وصدق لأنه خير من حقق عبودية الله عز وجل لكن تحقيق العبودية ليس بمعنى أن ينفرد الإنسان أو يكتفي بالصلاة والصوم كما يفهم بعض من لا يوفق وإنما العبودية معنى أوسع من هذا العبودية أن تؤدي العبادات والعبودية أن تصدق في المعاملات والعبوديه أن تنضبط في الأخلاق والعبوديه أن تحسن الاعتقاد العبودية أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر العبودية أن تحمل الأمانة التي عرضها الله تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان العبودية أن تتحمل مسؤولية نفسك أولا أمام الله تعالى وأمام الناس أن تتحمل مسؤولية زوجك وأولادك يا أيها الذين امنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة العبودية أن تتحمل مسؤولية أرحامك وجيرانك وإخوانك وأصحابك تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر وتعينهم على سلوك الطريق إلى الله عز وجل العبودية أن تتحمل مسؤولية أمتك كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته في زمان كهذا هناك صراع طويل كلنا يراه بحسه وعينه ويقرأ في الجرائد ويسمع في الإذاعات هذا الحراك الذي لا يخلو عن طائفتين لا ثالث لهما هناك الآن ونحن في مرحلة خطيرة من مراحل أمتنا التي تعيشها نحن بلا رئيس وبلا حكومة وبلا مجالس محلية ولا مجالس نيابية نحن في حالة عسيرة صعبة نريد أن نخرج ببلادنا إلى بر الأمان وهذه مسؤولية وهناك مشروعان الآن لا ثالث لهما مشروع حضاري إسلامي ذلك الذي نزل به الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبقه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه واقاموا به حضاره لم تكتحل عين الزمان بمثلها لا تغرب عنها الشمس ما بقيت الدنيا وهناك مشروع اخر مشروع غربي علماني ليبرالي مستورد يريد الذين لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه ان يتحكموا في العباد والبلاد على طريقة الغربيين الأوروبيين والأمريكيين وغيرهم لا تجد شيئا ثالثا أتقف تتفرج أو تحاول بالحكمة والموعزة الحسنة وكلنا والحمد لله مسلمون لكن قد يخطئ بعض الناس في الفهم فيحتاج إلى شيء من التروي والأنات وحسن الموعزة بالحكمة والموعزة الحسنة حتى نسير في بر الأمان جميعا فيقول العالم للجاهل مطلّى به إلى الهدأتنا يقول له اركب معنا وهل يرفض أحد دين الله وهل يرفض أحد ما نهج رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نحن نريد أن نقيم حياتنا على الشأن الذي رب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه هذا في الحقيقة من أعظم معاني العبودية التي هي سر سعادتنا في رمضان وبعد رمضان إذا مضى رمضان فإن في الله عزاء من كل مفقود وفيه غناء من كل فائت وإن تقوى الله تعالى خلف من كل شيء وليس من تقوى الله تعالى خلف أنت مع الله سبحانه وتعالى في أوسع الأمان فأبشر وأمل واحرص على تحقيق أسباب السعادة بعد رمضان كما حققتها في رمضان نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يغفر الزلة وأن يقيل العسرة وأن يلم الشعث وأن يأخذ بأيدينا إلى ما يحبه ويرضاه إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي عظم علينا المنة بالإسلام والسنة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد مقر بربوبيته معتقد بوحدانيته موقن بان لا حاكمية إلا له وألا تشريع إلا منه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلا يوم الدين ثم أما بعد ما أسعدنا وأفرحنا بربنا سبحانه وتعالى رب كريم غفور رحيم علم أن قلوبنا تنكسر بفراق رمضان وانها متعلقة برمضان لما يفتح الله عز وجل فينا عليه من... لما يفتح الله عز وجل به علينا من الطاعات. لم يخلنا الله عز وجل من فضله ما ان غربت شمس اخر يوم من ايام رمضان حتى دخل موسم الحج الان انت في موسم الحج وما أدرك ما موسم الحج إن وخيرا عسى الله سبحانه وتعالى أن ييسر لك حجة مبرورة تعدل ما بين السماء والأرض إن كثيرا من الناس لا يفكر في هذا يقول أين أنا من هذا إنه يحتاج إلى ثلاثين وأربعين وخمسين وسبعين ولو باعوني لم يأخذ أكثر من ألفين أو ثلاثة أو أربعة هذا سوء ظن في الله لو أحسنت الظن بالله عز وجل ونويت الحج صادقا لرزقك ولو لم يقدر لك أن تذهب إلى مكة للحج فربما حججت بقلبك ربما علم الله تعالى انكسارك وحاجتك وفاقتك ورغبتك فكتب لك ثواب الحجيج وأنت في بيتك المهم أن تعلم شرف زمانك أنت الآن في موسم الحج اجتهد وادع الله عز وجل أن يرزقك حجة مبرورة وعمرة مقبولة ينفعك الله عز وجل بها يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم لا بد ان تستمر العبوديه القلبيه هذه لا ثمن تدفعه فيها والعبودية اللسانية هذه ايضا لا تكلفك شيئا قد تحتاج إلى شيء من المال في عبودية البدن أن تنتقل وأن تذهب والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير ثم إن من الناس من معه من الأموال ولا يفعل يخاف أن ينفد ماله ونسي أن الله سبحانه وتعالى جعل الرزق في هذه العبوديات كما أخبر نبينا صلى الله عليه تابعوا بين الحج والعمره والذي نفسي بيده انهما لينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد خرجنا من رمضان جاءت اشهر الحج ننشغل بالحج وبالعمره اذا وفقنا فالحمد لله وان لم نوفق فانشغالنا بهذه المعاني وتعلق قلوبنا بالبيت العتيق وبالحج والعمره وان تزرف الدموع على فوات وحسره ان يفوتك الحج هذا ما هو مطلوب منك في هذه العبودية إلى أن تخرج أشهر الحج فتجد نفسك في شهر الله المحرم الذي صومه أفضل الصوم بعد الفريضة والذي, والذي فيه يوم عاشوراء، الذي نجى الله موسى من, بني من فرعون وقومه والذي كان يصومه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم المقصود أنك مع الله في أمان لا تخرج من موسم إلا إلى موسم ولا تخرج من طاعة إلا إلى طاعة ولا تخرج من خير إلا إلى خير إلى أن يأذن الله عز وجل بخروج الروح إذا كنت على هذا فأبشر ستخرج روحك على أحسن ما يكون إن شاء الله تعالى الوفقون من عباد الله ييسر الله عز وجل لهم من حسن الخاتمة ما تجعل الناس يقولون مات فلان على أحسن ما يكون وهذا من نعمة الله عز وجل وأكثر هؤلاء من أصحاب الخلق الحسن والمعاملة الطيبة التي تجعل الناس يشهدون لهم بالخير أنتم شهداء الله في الأرض إذا حرصت على مثل هذا فإن هذا من أعظم أسباب حسن الخاتمة ثم إنه كما قلنا مرارا وكما أخبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أحمد وغيره من حديث عبد الله بن عمر إن لكل عمل شره وإن لكل شره فترة وفي رواية إن لكل عامل شرة وإن لكل شرة فترة والشرة زروة النشاط في العبادة تذكر هذا في رمضان وفي العشر الأخير وفي ليال الوتر قل لأن ترى نائما في هذه الليالي هذا المقصود بشرة العمل ثم قال وإن لكل شرة فترة الآن خرجنا من رمضان إلى نوع من الفتور كيف نعالج هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك أن تفتر إلى سنة بمعنى أنه لا حرج أن يقل اداؤك بعد رمضان بشرط الا ينعدم ما زلت تصحب المساجد وتصحب الصالحين وتقرأ القرآن لكن لا شك أن القدر أقل كنت تختم في رمضان كل أسبوع صرت تختم كل شهر وهذه فترة لكنه فطور إلى طاعة كنت تقوم ربما عامة الليل في ليالي الوتر الأخير وفي العشر الأخير صرت تقوم ساعة أو نصف. ساعة لكنك ما زلت تقوم الليل هذا فطور إلى سنة كنت في عامة نهارك تقرأ القرآن ولا تنشغل بشيء آخر صرت توازن فتسعى على عيالك وهذا من العبودية أيضا لكن قل إنتاجك وأداءك مع بقاء قلبك ونيتك ومحبتك لله ورسوله وللمؤمنين هذا كله من الفطور لكن إلى سنة أما من كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك الذي يفتر الى غير ذلك ذلك الرمضاني الذي يطلق العبادات كلها بعد رمضان فلا تراه في المساجد ولا تعرف له قيام ليل مطلقا ولا تراه مع المصحف بتاتا ولا يكاد يصحب الصالحين هذا الذي لا ينبغي ان يكون عمله مقبولا اذ لو كان مقبولا في رمضان لكان من علامه ذلك استدامه الطاعه بعد رمضان هذا امتحان يمكنك أن تجيب عليه بنفسك من المقبول فنهنيه ومن المحروم فنعزيه أنت تعرف ذلك من نفسك إذا وجدت نفسك حريصا على الطاعة بعد رمضان فأبشر بالقبول وإذا وجدت نفسك بعيدا بعيدا بعد رمضان فهذا من علامات الحرمان ونحن مزلنا في أول الطريق وقد تزودنا في رمضان ما نسأل الله عز وجل أن ينفعنا به فاحرص على أن تستخدم تبقي هذا الوقود إلى أن يدركك ر... يدرك رمضان آخر من الذي يدري نحن الآن أحياء غدا ميتون وفي كل يوم نرى من الجنائز ما يكون لنا عبره لمن اعتبر إن هذه الجنائز كان يمكن أن تكون أنت بدلها وإذا فاتتك اليوم أو الليلة فإن لك ليلة تموت يوم تموت ولو بعد ألف عام في يوم يقال له اليوم يوم تموت بعد مئة عام سيقول الناس مات فلان اليوم فأنت ميت اليوم ميت اليوم لا محالة فأعد لهذه الميتة وأعد لهذه الرقدة الطويلة في القبور وأعد للسؤال الذي ينتظرك ماذا أجبتم المرسلين أعد لكل ذلك جوابا عسى الله سبحانه وتعالى أن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا وأن يجعلنا من عباده الموفقين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا اللهم عز الإسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس اللهم كن لإخواننا المسلمين المستضعفين في ليبيا وفي سوريا وفي اليمن وفي الصومال وفي غيرها اربط على قلوبهم وثبت أقدامهم ووحد صفوفهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم عليك بالطغاة الظالمين اللهم زلزل عروشهم والنا فيهم آية من عجائب قدرتك دمرهم تدميرا واجعل ولعنهم لعنا كبيرا وارنا فيهم يوما عبوسا قمطريرا اللهم استعملنا في طاعتك ما احييتنا توفنا وانت راض عنا واختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقل الصلاة